م ن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان منه

v o n

و م ن ا ل ن ا س من

اسم ا ل ب ه وإن الاعلى الجزء الاول

ا ن خ ل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر

فليمدد بسبب, فليمدد بسبب الى ي م د د بسبب إ ل السماء ثم ل يقطع ف ل ي ن ظ ر ه ل

وكيده ما ي غ ي وكذلك أنزلناه آيات

Yeah!、Oh.

أ ل م تر أ ن الله

ي ل ه ا ل ر محمد راتب ا ل ن ب ل س ي

OOOOOOOH <laughs>

Un...

ولقد مكناكم ل ل م ا كانوا يفتقرون

كذلك سخرها لكم لتكبروا

We a e e d you. Do?

أ ف ل ه ل ك ن ا ه ا

¡Gracias!、No.

ا ل م ل ك ي و م ئ ذ ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه

ت ل و ا أ و ع ه ا ل ن م ا ل ل ه ر ز ق ي ل ل ع ل و إ ن الاسلاميه

فيدخلنهم مدخلا يرضونه و إ ن الله لعليم حليم

ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر انه الله

الم تر ان الله سقى لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء

فمن هم ناشفوه فلا ينازعنك في الامر وَادْعُوا إِلَى

م و ر و ع د ه النابلسي ل للعلوم ا ب ا س ل ا م ي ه

ん<ト>

ا ل ن ا ل س ي للعلوم الاسلاميه